الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت زهلا زنة اسم المفعول من غير الثلاثي قال وأما من غير الثلاثي فيكون كسم فعله سمع شخنا أما هذه كما قال النحات حرف شرط وتفصيل وتوكيد يعني مهما يكن من شيء فينابت عن فعل شرط مع شرط لما ربنا قال فأما السائلة فلا تناروا فأما اليتيمة فلا تقهر يعني مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم دي بسموها طيب ايه الدولة علناها شرط يا مولانا وقوع الفاء بعدها فأما السائلة فلا تنهر طيب نشوف شيخنا وأما من غير الثلاثة فيكون كسم فاعله ولكن بفتح ما قبل الآخر دي سهل يا شخنا لما يقول مثلا أكرم أكرم ده رباعي صح يا مولانا نعم أقول يكرم يبقى نقلب همزة المضارع إلى ياء ونضم الأول ونفتح ما قبل الآخر أقول فهو مكرم ماشي يا شخنة. طيب كلمه معظم معظم يبقى اصل فعل عظم على وزن ايه فعلا اقول يعظم ثم نقل بين المطار من مضمومه ونفتح ما قبل اخر اقول مم. معظم طيب كلمه يا شيخنا مستعان صح مستعان به اي والله مستعان على ايه على ما تصفون يقول ابن مالك يا مولانا في ذلك وان فتحت منهما كان كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر يعني كلام جميل كلام سيدنا الشيخ ابن مالك يعني يقول وان فتحت منهما كان كسر يعني يقول مكرم وان فتحت اقول مكرم وان فتحت منهما كان كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر اصل منتظر ده شيخ صح مولانا وأما نحو مختار وإيه متعد ومعتد ومنصب وإيه ومحاب ومتحاب فصالح لسمي الفاعل والمفعول بحسب التقدير بحسب يا شيخنا التقدير أيوة نقول يا شيخنا حكاية مختار ده مختار يا مولانا صح هذه كلمة مختار ان جعلتها اسمها فاصلها مخ تيار شوف عشان مخ ايوه مخ دارير سمايا سيدنا مختير ما احنا عندنا يا مولانا انه اسم الفاعل من غير الثلاثي نأتي بلفظ المضارع ثم نقلب المضارع من مضمومة ونكسر ما قبل الآخر صح يا شيخنا فلما نقول مختار الالف دي هتقلب إلى يا مختير, مختير. صح يا مولانا طيب وكذلك الكلمة الثانية اللي احنا نسمناها ايديا معتدل هذه كلمة معتد ادي معتد قال أصلها معتد ادي مع ت د معتد طبعا بكسر ما قبل الاخر يا شيخ معتدد ده اسم يا شيخنا فاعل كذلك كلمة ها مسبب ولا ايه منصب يا شيخنا أصاهمون صابب منصاب ب ب يعني لازم تكسر ما قبل الاخر يعني الكلمه مثلا محاب صح يا شيخنا هتاقول ايه طبعا الباء المشدده اللي هم حصل فيها ادغام يعني قلقي صح يا شيخنا هتقول تفكر فكر تقول موت ها او متحابب وان جعلتها اسم مفعول فاصلوها يا شيخنا ايه؟ تكتبي يا شيخنا يعني مختاير تولى مختير, مختير. فما يا شيخنا طيب اسمعني يا مولانا فلما قلت مختار يبقى تصبح لاسم الفاعل وتصبح الايه؟ أيوة ايوه ده بحسب التقدير يعني اذا قصدت يعني الكلمه هي لا تتغير يعني كلمه مختار لا تتغير لكن كيف نعرف انها اسم فاعل او اسم مفعول بحسب تقدير المتكلم ان كان يقصد اسم فاعل يبقى اصله عنده مختار اصله مختير وان كان يقصد اسم مفعول يبقى اصله ايه مختير واضح ان كده واضح ولوصاب المفعول من اللازم الا مع الظرف او الجر المجرور او المصدر بالشروط المتقدمة في المبني المجهول تسمع الشخنة واضح يا مولانا الكريم طيب العلا في ذلك الناس المفعول من المفعول ما الفعل مبني المجهول ولا يكون من اللازم لأنه لا يتعدى المفعول به لينوب عن الفعل فنعديه بالجرمج أو الظرف صحة صيغته منه صحة إيه كقولك مثلا المسجد مجتمع أمامه وهذا منطلق به فهم حاجة يا هو يقول لا يصاب اسم المفعول من اللازم ليه يا لانه اللازم الفعل اللازم يعني يكتفي بفاعله فلما قلنا مثلا, مثلا قعد زيد جلس عمرو ده فعل لازم يعني يكتفي بفاعله ليس له مفعول لكن نلاحظ الفعل المتعدي يحذف الفاعل ونجعل المفعول نائبا عن الفاعل صح شيخنا فلما يقول قرأ زيد الدرس أحذف الفاعج هو زيد ويقول قرئ الدرس فهو يقول لا يصاغ اسم مفعول من اللازم الفعل اللازم يعني الفعل اللازم ده أصلا ليس متعديا فلا يصاغ منه إيه اسم مفعول يعني مثلا جلس ما نقولش مجلوس جلس زيد لا تقول مجلوس خلاص قعد زيد ما نقولش مقعود فما شيخنا؟ لا يصاب من الفعل إيه اللازم إلا مع الظرف أو الجروة أو المصدر خلاص ليه مولانا ما احنا قلنا إن الظرف والجار والمجروة ممكن يقع إيه؟ نائبا عن الفاعل صح؟ أقول مثلا جولت في الدار في الآية القرآنية فخرج على قومه في زينته يعني متزينا يعني. صح؟ طيب فالمثال يا شيخنا كل المسجد مجتمع أمامه سمعنا شيخنا المسجد طيب كلمة مجتمع أمامه والكلمة الثانية منطلق به منطلق به ده إيه يا شيخنا طيب اجتمع فمجتمع ده ظرف مكان يعني صح أو نجعلها مصدر اللي هو يعني اجتمع اجتماع عشان ما يقل لك الظرف او جر مجرور صح يا مولانا او المصدر لم يقل المسجد مجتمع يجتمع الناس حوله اجتماعا فالمصدر قال مجتمع بس ده مصدر يا شيخ نميمي صح فالمصدر نميمه هنا يكون اسم مفعول حسب يا مولانا ايه حسب ورود المثال لما يقل الماء مستخرج من البيت اصلا استخرج استخراجا يعني فاقول مستخرج فدا مصدر يا مولانا لكن اقول مثلا المسد مجتمع يبدا يا شيخنا عن ذا مصدر ماشي يعني اجتماع الناس فيه فاقول ولا يصاغوا اسم نفعل من اللازم الا مع الظرف او الجار مجرور او المصدر بشروط المتقدمة واحنا ايه شروط المقدمه ليه درست فين إذا حذف المفعول يعني بعد ذلك ممكن ينوب عن الفاعل إما الظرف أو الجار المجرور أو المصدر أو ظرف المكان أو ظرف الزمان وإن أخذ لك مثالي مولانا لما أقول مثلا ضرب زيد عمرا أو ضربت زيدا هذا المفعول له ضربت زيدا أمام داره يوم الجمعة خلاص ضربا شديدا فإذا حذفت المفعول عفوا إذا حذفت الفاعل الأصل عند البصير أن المفعول هو الذي ينوب لكن الكوفين أجازوا إنابة غير المفعول في وجود المفعول فممكن أقول ضريبة ضريبة أو, أو مثلا ضريبة عند البطريين نعم ضريبة عند البطريين يعني ممكن أقول لي مثلا ضرب زيدا اللي هو مفعول يعني ضرب شديد هو ده نعب على الفعل أو ضرب زيدا ضربا شديدا أمام الأمير أو في داره فهمت في امتشخنا والسدل على ذلك بقوله تعالى ليجزي قوم بما كانوا يكسبون ليجزي قوم أصلاه ليجزي الله قوما المفعول موجود وناب غير المفعول في وجود المفعول بما كانوا يعني جاء المرور يا شيخنا على كل ان هو يقول باختصار يعني ان الفعل اللازم لا يصغ منه اسم مفعول يعني جلس لا تقول ايه مجلوس قعدة لا تقول مقعود خلاص يا شيخنا الا اذا ايه ها الا مع الظرف ورح مثلا الجامسة قال ايه زايد منطلق به زايد وشيخن ايه منطلق, منطلق, منطلق به فمنطلق اصله منطلق ده اسم فاعل لما يقول منطلق ده اسم مفعول واسم مفعول ده تعلق به ايه اللي هو الجر المجول يلا يا شيخن الفضل خلاص الوقت كامل قصفة المشبهة من جميل فاعل هي لفظ مصوغ من مصدر الفعل اللازم للدلالة على الثبوت تريد أن تفهم صفة المشبهة الشخن. أليس كذلك لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت اولا قبل أن أشرح هذا الكلام ما الفرق بين اسم الفاعل وصفة المشبه وصفة المشبه لما تسميه الصفة المشبهة أصلا أولا اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث صح لما قل مثلا زيد قائم وما بعد قليل آكل شارب جالس الصفة المشبهة تدل على الثبوت لما قل زيد طاهر القلب راح ننصغ وحده طاهر وقائم وحده لكن طاهر طاهرنا صفة مشبهة تدل على الثبوت م. واضح يا شيخنا تستمعنا يا شيخنا فالصفة المشبهة تدل على الثبوت لما قل فلان حسن الوجه اذا حصل وجد ثابت فيه واضح الفرق الثاني ان الصفه المشابهه تصاغ من اللازم طاهر فهو طاهر جميل فهو جميل عظم فهو عظيم فهمت يا شيخنا كرم فهو كريم يعني تصاغ من الفعل اللازم لكن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي جلس الاستاذ فهو جالس واكرم غيره زيدا فهو مكرم يا شيخنا يبقى إذن أظن كده واضح طيب. الصفة المشبهة الشيخ شرح هنا آه طيب عايزة شرح لك لماذا يسمى الصفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل يا مولانا اسم الفاعل يثنى ويجمع وكذلك الصفة المشبهة تثنى وتجمع يعني تائب أقول تائبان تائبون عابد عابدان عابدون كذلك أقول رجل حسن وجهوه الهند حسنات وجهها حسنا الوجه أزادا حسن الوجه الهندات حسنا الوجه فهم يا شيخنا فكما ان اسم الفعل يسنى ويجمع كذلك الصفة المشبهة تسنى وتجمع معمول الصفة المشبهة قد يكون منصوبا لما يكون مثلا زيد زيد حسن الوجه يعني حسن هو الوجه طب ما احنا كنا تصاغ من لازم كيف نصبت الكلام عن المفعول قلنا مشبه بالمفعول لان هي اصلا تصاغ من لازم فهي اشبهت اسم الفاعل المتعدي للمفعول لما قلت زيد ضارب عمرا ضارب نشخه يلاحظ ضارب نصبت عمرا طب لما قلت زيد حسن الوجه او حسن وجهه ونصبت طب ما قلش منصوب على المفعول لأنها أصلاً تصرف من اللازم. ملهاش مفعول. قلنا على إيه؟ ع... أيوة. مشبع على إيه؟ يعني منصوب على على التشبيه بالمفعول. فأشباه اسم الفاعل المتعد لمفعول واحد. يا رب تكون فهمت لا؟ ذاك كذا سمواصفة إيش شيخنا المشبه اسم الفاعل. أي المشبه. وأما فرق إن دايما اسم الفاعل يكون جاري على فعله. ما إحنا كنا مضارعش اسم الفاعل يعني؟ يضرب هنا ساضر. يكتب يا كاتب صح يا لكن الصفة المشبهة في الغالب لا تجري على حركات وسكنات اسم الفعل الفعل أقصد يعني تجد غالبا لكن من القليل انها تجري على الفعل أو الطاهرة فهو إيه؟ طاهر صح لكن في الغالب لا تكون على هذا يعني. كرم فهو كريم عظم فهو عظيم جملة فهو جميل يعني لا تتفق مع الفعل في الحركات والسلم صفة صفة فعيل فيها كثيرة اي نعم فشوف مولانا هو جيب لك الكنا شوف يا مولانا قال هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلال على ثبوت فهم يدي فهم ولا مش فهم لما الكرم زيد فهو كريم لحظ لفظ طيب لفظ مصوغ من مصدر اللازم كرم كرما خذ من كرما كريم عظم ما فهو عظيم عظيم ده يعني مشتق من مصدر فهم يا شيخنا طيب هو لظ صوغ من مصدر لازم للدلالة على الثبوت افهم حكات للدلالة ايه على وده الفرق بينها شيخنا الفرق يبقى هناك اسم الفعل وصغم اللازم والمتعدم هي من لازم فقط مم. ده تدل على الثبوت هي تدل التاني على تجدد الحدوث. خلاص بناؤها يغلب بناؤهم اللازم فريحه من لازم يا شيخنا باب فرح ايه دي فرحه يفرحوا صح. يعني بكسر العين في الماضي صح. فتحها في الماضي ففتح المضارع فتحه المضارع مم. خلاص يا شيخنا ومن باب شرفه اللي هو شرفه يشرف يعني بضم صح. العين اي فاعل يفعل صح يا شيخنا اظن كده واضح ده ده ده قالب بناء يا شيخنا ماشي يا مولانا صح يا شيخنا ولا؟ وده يسمونه الباب إيه؟ ده الباب الرابع والباب الخامس يعني الباب الرابع فاعل يفعله والباب الخامس فاعل يفعله, يفعله زي حسن يحسنوا. صح يا شيخنا؟ ومن غير الغالب سيد وميت من سادة يسود ومات يموت وكلمة شيخ من شاخة يشيخه صح؟ ده من غير الغالب يعني أوزنها أوزنة الغالبة فيها 12 وزنا. م... آه... إسلام مختصان من باب فريحة سمع مولانا؟ م. أفعل الذي مؤنسه فعلاء طب إيه يحكي من باب فريحة مي حامير يحمر على وزن فعله إيه يفعله يحمر يفعل. بإيه ده يا شخنها من باب فريحة طيب لما قلت من الشوف قلم أحمر وقل إيه وردة حمراء أحمر ده يا شيخنا ده اسمها صفة مشبهه لأن الحمرة ثابتة فيه طب الوردة الحمراء برضو الحمراء ثابت فيها صح مولانا؟ مم. طيب وفعلان اللاجموا الناسهم فعلة كعطسان وعطسة, وعطسة إذا لما اقول رجل عطسان على وزن إيه شيخنا؟ وأصل الكلمة ايه عاطشة على وزن إيه فاعلة أ... يعطشوا على وزن يفعلوا مم. صح؟ يبقى ايه لما اقول فلان عطسان يبدأ دي صيخة يا شخص شا... دي ايه أي مؤلاء الله يفتع عليه طيب وأربعة مختصة بالباب شرفة شرفة انت عارف شرفة شرفة, شرفة, شرفة يشوفوا اللي هو الباب الخامس يعني مم. أقول فعل بفتحتين انتبه يا شيخنا لما يقول حاسن فهو حسن حاسن ده فعل ماضي حسن ده, ده, صغ... ده, ده صفة المشبه صح يا مولانا طب وبطل فهو ايه شيخنا بطل مش كده ما بطل هو ده, ده على وزن فاعل ده صفة المشمه لكن أصلا هي يا شيخنا بطيله لا لا ما هي على وزن فاعل لا لا عفن عفن ده هو على وزن فاعل, فاعل أصلا لا سمعنا يا شيخنا لا يطل يعني فعل فعل يفعل زي حسن يحسن يا شيخنا معنا خلاص انتهينا بفرحه انتقلنا الى إلى خلاص يا شيخنا وكل مدفعل زي جنوب وده قليل ده إيه إيه؟ قليل لما قل فلان جنوب دي صفة دي إيه مشبهة طيب وفعال زي شجاع صح شجع فهو ايه شجاع دي صفة برضو ايه مشبهة ما اخذ منه ما انفعه ولا يفعله وكلمة فعال بالفتح والتافل لما قل رجل جبان اصل الكلام ايه يا شيخنا جبنا فهو يجبنه صح يا مولانا وستة مشتركة بين البابين اللي فاعل وفعل انتهى الوقت <تصفيق> انتهى الوقت ماشي. انتهى طيب يلا عشان ت.